اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله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 المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 وعلى أصحابه الغر الميامين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسولك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد والشكر على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو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 ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصى وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النَّارِ مخلصا اللهم ألبسنا به الحلال وأسكننا به الظلم وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أفصح كتبك نظاما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 اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقال له في الجنان اقرأ وارقأ وردل كما كنت تردل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقُلنا بالقُرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الثُل إلى العِز ومن الفقر إلى الغنى ومن الشر إلى الخير برحمتك يا أرحم الراحمين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 ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا إلهنا قد حضرنا ختم كتابك قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك فإرددتنا فإنّه لا حول لنا ولا قوة إلاّ بك لا إله إلاّ أنت سبحانك إنّا كنا من الظالمين.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 وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب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 نَوَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرَ غَضْبَانْ نَتَوَفَّنَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرَ غَضْبَانْ وَاجْعَلْنَا فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْآمِنِينَ مَعَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ واجعلنا من ينادى غدا في الاخره كلوا اشربوا هنيا بنا اسلفتم هنيا بما اسلفتم في الايام الخاليه اللهم يا الصوت ويا سابق ويا كأس العظام لحم بعد الموت نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفوا عنا وعن المسلمين اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى أعالي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 ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم وعه عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود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 اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل بموازين الحسنات ميزاننا يا رب العالمين اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل السخائم صدورنا نعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتأييد والعون والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له طانة الصالحة وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية واجزه خيرا على ما قدم ويقدم للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين اللهم اجعل ذلك في صحائف أعمالهم وفي موازين حسناتهم اللهم وفقه وولي عهده ونائبه وإخوانه وأعواله إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وإلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخائها اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وقيادتنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا يا سميع الدعاء اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين المحتلين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم ارزقنا في صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات يا مقيل العثرات يا مكفر السيئات يا مضاعف الحسنات يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من ستر القبيح وأظهر الحسن يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا باسط اليدين بالعطايا يا باسط اليدين بالعطايا يا باسط اليدين بالعطايا أعطنا سؤلنا وأجب دعاءنا وكفر عنا سيئاتنا وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اشمل بالرحمة والغفران والجنة والرضوان مؤسس هذا الكيان اللهم اغفر له وارحمه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحم ولاة أمرنا ممن جاء بعده وممن سبقونا إلى الدار الآخرة واغفر لعلمائنا ودعاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في مقامنا هذا يا مولانا ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور إلهنا إلهنا ليس في الكون إله غيرك فيدعى وليس في الوجود رب سواك فيرجى إلهنا قد عظم الكرب واشتد الخطب وتفاقم الأمر على إخواننا في بلاد الشام وإخواننا في سوريا اللهم انصرهم عاجلا غير آجل اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وأرنا في أعدائنا وأعدائنا عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم فرق شمل أعدائنا وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إن إخواننا في بلاد الشام حفاة فاحملهم وضعفاء فقوهم وجياع فأطعمهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم ومظلوم Al-amun يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال إنك أنت الكبير المتعال اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم جملهن بالحياء والاحتشام وأبعدهن عن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور اللهم وفق رجال أمننا اللهم وفق رجال أمننا اللهم وفِّق رجال أمننا واجزهم خيرًا على ما قدَّموا من خدمات للمعتمرين والزائرين يا رب العالمين اللهم اجز إخواننا العاملين في الحرمين الشريفين وقاصديهما خير الجزاء جزاء ما قدَّموا للحرمين الشريفين وقاصديهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كل إخواننا في مصر اللهم اجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أحوالهم وحقن دماءهم وأبعد عنهم العنف والقتل وسفك الدماء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم كل لإخواننا في بورما وآراكان اللهم كل لإخواننا في العراق اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والطول والمنة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل دعانا هذا دعاء مباركا على من قرأه وحضره وسمعه وشاهده وأمن على دعاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو وفعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو وفعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وفعفو عنا اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناعين عن المنكر اللهم وفق وسددهم وأعنهم يا الجلال والإكرام اللهم أدم على هذه البلاد وقيادتها خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان وأدم عليها المسارعة إلى الخيرات واحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ورد عنها كيد الكافرين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وتربص المتربصين وسائر بلاد المسلمين اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدا وعلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أعد عليهم اللهم أعيد لهم عزتهم ومجدهم وهيبتهم بل بين العالمين اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة اللهم أعده علينا وعلى ولاة أمرنا وعلى بلادنا وعلى أمتنا الإسلامية ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة وأمن وأمان وأمن وأمان يا ديان يا منان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 والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين الله الله, الله